كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق من صحيح أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال البخاري رحمه الله باب قال البخاري رحمه الله باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا غندر. قال حدثنا شعبه عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة وهذا الحديث كما ذكرنا في المرات الماضية رواه البخاري رحمه الله في عدة مواضع من صحيحه وقد خرجت هذه المواضع مع مواضع أخرى من كتب السنة الأخرى كصحيح مسلم والسنن والمسانيد على نحو ما ذكرته في المرة الماضية بحمد الله تعالى وأذكر في هذه المرة بعض الفاظ البخاري رحمه الله لهذا الحديث فإنني ذكرت طرفا من قصة الخندق وما عاناه الصحابة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شظف العيش والجهد وهم يحفرون الخندق دفاعا عن المدينة فقد ذكر البخاري رحمه الله في حديث حميد الطويل عن أنس أن الصحابة كانوا يحفرون الخندق في برد شديد وجوع فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة وفي لفظ فأكرم الأنصار والمهاجرة وفي لفظ فاغفر للأنصار والمهاجرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بادله الصحابة رجزا برجز فقال فقالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وفي لفظ عبد العزيز بن صهيب عن أنس وثابت عن أنس على الإسلام ما بقينا أبدا أما رواية حميد الطويل فهي على الجهاد ما بقينا أبدا وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني أن حمادا شك في هذا اللفظ فمرة نقله عن ثابت على الإسلام ما بقينا أبدا ومرة نقله عنه على الجهاد ما بقينا أبدا كان ظروف هذه الغزوة شديدة وأتت في قر شديد أي في برد شديد ويصور لنا حذيفة بن اليمن رضي الله عنهما عنه عن أبيه حجم القر أو البرد الذي واجهه الصحابة في هذه الغزوة فقد روى مسلم في صحيحه من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة ابن اليمان فقال رجل لحذيفة والله لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفعلت وفعلت يعني كأنما ينسب الصحابة إلى التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم وقد ورد في رواية خارج مسلم أن هذا الرجل قال لحذيفة والله لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تركناه يمشي على الأرض فقال حذيفة له يا ابن أخي اكنت تفعل ذلك ليه لأنه كما قلت نسب الصحابة إلى التقصير في حقه حتى في على الروايتين، يعني على رواية مسلم أنه قال لو كنت لو فعلت وفعلت كأنما يقول لفعلت أكثر منكم والرواية الأخرى في خارج مسلم أوضح في أنه يظن أنه لو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لفعل أكثر مما فعله الصحابة لأنه يقول له والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض يعني الصحابة فرطوا لما تركوه يمشي على الأرض قال لا حذيفة يا ابن أخي أكنت تفعل ذلك ثم قص عليه موقفا حدث في غزوة الأحزاب في غزوة الخندق قال كنا نحفر الخندق في ريح شديدة وقر قر لهو شده البرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة. في اللفظ الآخر في خارج مسلم قال: ويكون معي في الجنة. قال حذيفة: فما قام أحد؟ ما قام أحد. وهذه مسألة مستغربة من الصحابة لأنهم كانوا يتسابقون في أقل من هذا لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم يعني يرسله عينا أو جاسوسا على قريش ياتيه باخبارهم. وتكون المكافأة أن يكون معه في الجنة يعني ذا تبشير له بالجنة ما استطاع أحد أن يقوم من مكانه في بعض الروايات خارج مسلم يقول حذيفة كان الواحد منا يحفر لنفسه حفرة فيدفن نفسه فيها من شدة البرد فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام مرة أخرى قال من يأتيني بخبر القوم ويكون معي يوم القيامة فما قام أحد فأعاد الكلام ثلاث مرات فما قام أحد طبعا هذا له دلالة واضحة الصحابة دول كانوا من أكثر الناس جلدا يعني في رمضاء مكة كانوا يعيشون وكانوا يقاتلون وكانوا يجاهدون أرض مكة فيها المكيفات يعني أي واحد يذهب إلى الحج بيبقى في خيمة والخيمة مكيفة بالتكيف الصحراوي الكلام ده وإذا بس خرج لرمي الجمرات ولا خرج بها عشان يطوف طوف الإفاضة أو طاف الوداع أو أي شيء من مناسك الحج تغلي دماغه من الحر ولا يكاد يتصور أن يعيش في هذا المكان بلا تكييف. لا الصحابة كانت حياتهم كلها في هذا الجو في برد شديد وفي حر شديد فلما يصل الحال بهم وهم من أجلد الناس أو أجلد الناس ولا يقوم أحد برغم عظم البشارة والمكافأة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم لك أن تتصور كيف كان البرد في المدينة قال فقال لي قم يا حذيفة في بعض الروايات الأخرى قال حذيفة فتقاصرت يعني حس إن هو هينديل فأم إيه غطصان شوية في الحفرة التي حفرها لنفسه حتى يتوارى ولا يناديه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فناداني قال قم يا حذيفة قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد إذ ناداني باسمي فقمت فقال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا قال ودعا لي فكأنني أمشي في حمام حمام يعني يمشي زال عنه القر والبرد وماشي في جو طبيعي كأنه في حمام يعني قال فأتيت فرأيت أبا سفيان يصطلي يصطلي يعني ظهره موجهة للنار وبالدفع يعني قال فأخرجت السهم ووضعته في كبد القوس وأردت أن أرميه ولو رميته لاصبته لكنني ذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذعرهم علينا فأدخل السهم في مكان ثم رجع فقص الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنقص الخبر عليه حتى قال فقررت أي رجع لي القر يعني البرد الشديد الذي كان يشعر به رجع له مرة أخرى قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل عباءه كان يصلي فيها فتدثرت بها حتى أصبحت فجاءني فأيقظني فقال قم يا نومان أيقظه يعني مع صلاة الفجر فهذا طرف مما حدث للصحابة في غزوة خندق فحذيفة إنما ذكر هذا ردا على هذا التابعي الذي يظن أنه لو كان موجودا فعل أكثر من الصحابة يعني في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح عن جبير بن نفير رحمه الله قال كنا عند المقداد بن الأسود فقال رجل له طوبى لهاتين العينين اللتين رأت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أننا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت قال فاستغضب المخداد قال جبير فعجبت من حاله ما قال إلا خيرا فأقبل عليه المقداد يقول له لما يتمنى أحدكم مشهدا غيبه الله عنه لا يدري إذا كان فيه ماذا يصنع أولا تحمدون ربكم أنكم خرجتم لا تعرفون إلا ربكم عز وجل ولا تعرفون إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم فأجبتموه وصدقتموه وكفيتم البلاء بغيركم والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه والله لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد حالة بعث عليها نبي قط بعث في أهل جاهلية ما كانوا يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وبين الوالد وولده فهذا كلام رجل فاقه هذا الذي يقول لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض أو لفعلت وفعلت وما يدري لعله كان يكون من أولئك الذين كذبوه فيكبهم الله عز وجل على مناخر في جهنم الصحابة في هذه الغزوة كانوا يمرون بظروف صعبة للغاية كما قلت البرد من جهة والجوع من جهة أخرى وقد ذكرت في المرة الماضية طرفا من هذا من قصة جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وفي حديث أنس أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمدين من شعير أنت عارف المد يعني بملء الكفين ده اسم المد بكفين من شعير وخبزهما او امر بخبزهما باهاله سنخه الاهاله اللي هو السمن او الزيت سنخه احنا بنقول في باللغه الدارجه بتاعتنا زنخه زنخه يعني يعني لها ريح مستبشع قديمه عتيقه باهاله سنخه بشعة في الحلق لها حرقان إذا دخلت على الجوف سنحس إن فيه يعني شطه وكل لها ريح منتن يعني صعبة في الحلق وأيضا لها ريح منتن والقوم يأكلون منها ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعزيهم عما فاتهم من حظ الدنيا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ليه لأنه لا ينفد وهو في الجنة هذا العيش حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ورحمة الله على الفضيل بن عياد الذي كان يقول لو كانت الآخرة خزفا يبقى والدنيا ذهبا يفنى لكان على العاقل أن يقدم الخزف الذي لا يفنى على الذهب الذي يفنى فلا عيش إلا عيش الآخرة كان أعظم تسلية لهؤلاء الصحابة الكرام ولذلك بادلوه كلاما يدل على أنهم يستخفون بهذه المصاعب وأنهم نذروا أنفسهم لنصر الله ورسوله وأن قلب واحد منهم لا يلتفت إلى ما فاته من حظ الدنيا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وهنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام نحن اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة ده علماء الشعر يسمونه رجزا والرجز أحد بحور الشعر وبعض الناس لا يجعل الرجز من الشعر والصحيح الذي عليه أكثر علماء العروض أنه من الشعر وبحور الشعر قديمة لكن أول من بحر هذه البحور هو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب اول معجم في الإسلام اللي هو كتاب العين وكتاب العين له قصة عجيبة كيف صنفه الخليل بن أحمد وهذه يعني معلومة أجنبية عند درسنا اليوم لكن القصد أن بحور الشعري لها كما يقول علماء العروض تفعيلات والتفعيلات دي اللي هي الموسيقى معلش أنا آسف في استخدام نظر الموسيقى أو النغم الداخلي للكلام بحيث أن يكون موزون هذا الوزن قديم لكن, لكن أول من قعد القواعد بحر البحور هو الخليل لكن كان موجودا عند العرب قديما لكنهم ما كانوا يجعلون له قواعد ومما يدل على قدم ذلك طبعا نظم العرب للشعر وأنه جميعا موزون ولكن ورد نص في صحيح مسلم في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه وأبو ذر أسلم قديما فلما علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه انيسا إلى مكة قال اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي واتني بشيء من خبره وكان أنيس شاعرا فحلا مجيدا يقرض الشعر على افحل ما أنت سامع المهم دخل حذيفه دخل أونيس مكة راح للنبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى كلامه وحفظ شيئا من كلامه وهو في مكة كان برضو في واحد شاعر برضو فاحل برضو فحصل نوع من الرهان بين انيس أخي أبي ذر وبين هذا الشعر المك قال له أنت تقول شعر وأنا أقول شعر وأرهن ناقتي وترهن ناقتك يعني نعمل ايه يعني ثمن الرهان نجعل ثمن الرهاني الناقتين جميعا اللي يكسب ياخد ناقه الايه ناقه الرجل الاخر فانيس قال شعرا وقال صاحبه شعرا قال له احنا عايزين حكم بينا تعال نروح لواحد كاهن معين كده رجل معروف أنه محكم في الشعر فأنيس قال ما عنده من الشعر والرجل الآخر قال ما عنده من الشعر فقضى ذلك الكاهن لانيس على صاحبه فأخذ صرمة صاحبه أيضا أخذ النقى بتاعته راجع انيس إلى أبي ذر في الربذه معه إيه؟ معه ناقتان فسألوا النقد ايه إيه؟ قالوا الحكاية أنا رحت واحد شاعر وبتاع الكلام ده وغلبت وجبته فقال له أبو ذر فما خبر هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال لقد قال كلاما مثل كلامك في مكارم الأخلاق ونحو هذا المعنى وإنهم ليقولون إنه لشاعر وما هو بشاعر والله لقد وضعت ده الشاهد لقد وضعت كلامه على أقراء الشعري فما يستقيم لأحد بعدي يعني جبت الكلام بتاعه حطيت على الأوزان الشعرية على البحور يعني ما استقام وما يستطيع أحد أن يبحر البحور مثلي عايز يقول يعني أنا ما أتيت من غفلة ولا من جهل بأوزان الشعر لكنه ليس بشاعر ولا كلامه كلام الشعراء فهو لما يقول به لقد وضعت كلامه على أقراء الشعر أي على بحور الشعر فما يستقيم لأحد بعدي والله عز وجل نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم الشعر قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له عشان كده بعض العلماء كان يقول لك الرجز ليس من الشعر برضه عشان ينفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شعرا لكن المساله فيها تفصيل إنما يقال شاعر إذا قصد الشعر وقصد الوزن والقافية يعني قال كلاما وهو يقصد أن يقول شعرا لكن ممكن الإنسان يقول كلاما دارجا بغير قصد الشعر ولو وضعته على بحور الشعر لاستقام. فليس هذا بشاعر عند العلماء إنما الشاعر هو الذي قصد أن يقول الشعر على البحور المعروف أما أن يقول كلاما من عنده فجاء موزونا بغير قصد فهذا لا يكون شعرا عند الشعراء. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقول شعرا كسر الوزن كسر الوزن، وما قاله موزونا، إنما قاله سجية وليس بقصد أن يقول شعرا، كما قال مثلا علية السلام أن النبي لا كذب أن ابن عبد المطلب، ذا كلام خرج موزونا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يقول شعرا، لو قال شعرا، لو قال رجزا. أو قال شعرا يعني كان يكسر الوزن زي ما هو في البيت ده اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة الشطر الأول مكسور الثاني موزون بحر الرجز ده له ست تفعيلات كل شطر من شطري الرجز تلت تفعيلات والتفعيلة تعد بحر الرجل مستفعل مستفعل مستفعل ده في الشطر الأول الشطر الثاني برضو مستفعل مستفعل فاحنا لما نيجي نقطع بقى البيت هتلاقي كل تجد كل تفعيلة عبارة عن دفقة صوتية يحسن الوقوف عليها وكل الألفيات العلمية مكتوبة على بحر الرجز برضو يعني السيوطي مثلا في الألفية ألفية الحديث وأنا ذكرت لكم بعض أبياتها قبل ذلك يقول مثلا إيه لله حمد وإليه أستند وما ينوب فعليه أعتمد ثم على نبيه محمدي خير صلاة وسلام صرمدي وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والتساقي والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولي ذا والإيمان أنت شايف الكلام موزونه أنا بقى لو حبيت أطع لك دي على التفعيلة بتاع بحر الرجل أقول لك إيه بقى لله حم دي وإليه هي استاند وما ينو بفع علي هي اعتمد لله حم مستفعل دوائي مستفعل وعلي مستفعل هي اعتمد مستفعل وما ينو مستفعل بفع علي مستفعل هي اعتمد مستفعل لله حمد وإليه أستند وما ينوب فعليه أعتمد مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل هذا intelligence هذا بحر الرجز يبقى مستفعل البحر الكامل يعني لا هو المجزوء ولا المنهوك يبقى تالى عندي ثلاث تفعيلات وعندي ثلاث تفعيلات لما اجي اطبق الكلام ده على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حلاقي الشطر الاول مكسور اعرفش تأسمه التفعيلات المعروفه طب نحاول نقسمه كده اللهم لا عيش الا عيش الاخره تيجي تقسم. اللهم لا عيش الا عيش الاخره مش جاية شوف الشطر التاني بقى ايه موزون فاصلح الانصار والمهاجرة فاصلحل مستفعل انصار ول مستفعل مهاجره مستفعل يبقى الشطر الاول مكسور عشان ما يبقاش شعر الثاني موزون بخلاف كلام الصحابه الرجز الذي ذكره الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام موزون في الشطرين جميعا شو بيقولوا ايه الصحابه ايه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا نحن الذي نبايع محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا نحن الذي مستفعل نبايع مستفعل محمدا مستفعل على الجهاد مستفعل دما بقي مستفعل نا أبدا مستفعل فكلام الصحابة كلام موزون لنلا جناح عليهم أن يخل الشعب الرسول عليه الصلاة كان إذا قال كسر الوزن زي ما ذكر البيت المعروف ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزوادي كسر الإيه كسر البدة حتى راجعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وذكر له الكلام الصحيح في هذا البيد وإن كانت الرواية يعني فيها إيه فيها ضعف من جهة مراجعة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا فالقصد يعني الشعر ده له بحور وطبعا أنت كل ما تدرس بحور الشعر أو تعرفه تستمتع بالشعر في واحد ممكن ما يدرس بحور الشعر بس بس ودنه مستقيمة إذا سمع الكلام يقولك الكلام ده مش موزون كان ده مكسور الوزن بتاعه مكسور. برع من هو ما لم يدرس القوافي ولم يدرس البحور الشعرية. لكن لحد رست البحور الشعرية ممتعة للغاية. وأنت إذا قراتها تفرق معك تفرق معك كتير. بالذات لما تعرف البحور وتعرف مزوج البحور. لكن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كان الشعر اللي بيقوله أغلب الشعر الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام اللي هو إيه شعر الرجز من بحر الرجز. وكما قلت لكم كل الألفيات العلمية سواء في الحديث أو في الفقه أو في الأصول أو في في العربية أو في السيرة أو غيرها كانوا إيه كان العلماء كانوا كانوا ينظمون الألفيات هذه على بحر الإيه على بحر الرجز وطبعا أشهر الرجز هو العجاج بن رؤبة أو رؤبة من العجاج يعني ما أرجو هو رؤبة ابن العجاج نعم هو رؤبة ابن العجاج ده برضو إيه كي يعتور من أشهر الذين كانوا تكلمون بالرجز فالرسول عليه الصلاه والسلام لما يقرأ قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر لا يقول الشعر ليه لأن هذا لو قال الشعر لكان أكبر تكئة للقرشيين في اتهامه فيما تعلق بالقرآن المجيد يبقى لكن احنا كما قلنا ليس من يقول كلاما موزونا على سجيته بغير قصد يسمى شاعرا عند العرب ولا عند أحد حتى يقصد الشعر قصدا نعم هنتكلم النهاردة برضو عن حديث سهل بن سعد السعدي هو ده آخر حديث لنا في هذا الباب لكن أريد أن أنبه إلى شيء وقع في بعض الطبعات التي وقفت عليها في صحيح البخاري أنه بعد حديث سهل بن سعد السعدي قال البخاري تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجملة دي حقها أن توضع بعد حديث أنس وليس بعد حديث سهل لأن حديث أنس الذي ذكره البخاري قبل حديث سهل بن سعد السعدي وتلوناه عليكم منذ قليل البخاري قال حدثنا محمد بن الشار قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم العيش للعيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة هنا يحسن أن يوضع كلام البخاري أن يقول تابعه أي تابع أنس بن مالك على نفس الكلام سهل بن سعد الساعدي لكن الكلام لا معنى له أن يكون بعد حديث سهل مش ليس ليس معقولا أن يروي الحديث عن سهل وعندما ييجي يقول تابعه سهل إزاي يعني؟ يعني سهل تابعه سهلا؟ لا الجملة دي اللي موجودة في أي طبعة عندكم بعد حديث سهل بن سعد سعدي يشطب عليها ويكتبها فوق حديث سهل يعني بعد حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وبي يعني مناسبة ان إحنا هنذكر حديث سهل إن شاء الله هنأخذ جزء من علم الحديث أنا عارف إني يعني كثيرين يعني نفسهم ان أنا يعني أخذ الحلقة كلها من أولها لآخر علم الحديث. بس طبعا يمنعني من ذلك أن هناك يعني أناس كثيرون يعني قد يتضجرون من هذا مع معرفتي وحسي والمكالمات الكثيرة التي تصلوني أنهم برضو يمكن أن يشاركوا بشيء ما في هذا العلم وأنهم لا يتضجرون الضجر الذي أتوقعه منهم. لكن يعني بحثنا في المصطلح النهاردة هيكون في علم التخريج علم التخريج تخريج الحديث أي معنى التخريج وكيف نخرج الحديث نقرأ الأول الحديث الذي ورد في الصحيح ثم نتكلم عن بعض فوائد هذا الحديث من جهة المصطلح قال البخاري رحمه الله حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة الحديث ذا رواه عن سهل ابن سعد السعيد أبو حازم سلمة بن دينار زي ما هنشوف على اللوحة هذه الحديث بكل طرقه في كتب الصحاح والسنن الحديث يرويه سهل بن سعد السعيدي والصحابي يرويه عن سهل أبو حازم واسمه سلمة ابن دينار خلاص يرويه عن أبي حازم رجلان خلاص الأول هو فضيل ابن سليمان الثاني هو عبد العزيز ابن أبي حازم عبد العزيز ابن أبي حازم أبو حازم ده هو أبوه أبو عبد العزيز. يبقى أبو حازم يروي يروي عنه رجلان أدي فضيل بن سليمان أهو؟ وأدي عبد العزيز ابن أبي حازم. احنا قلنا البخاري الحديث اللي قرأناه من شوية. البخاري أهو يروي الحديث عن فضيل بن سليمان أحمد بن المقدام العجلي كنيته يتواب الأشعث. عند البخاري البخاري قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي تمام ويرويه البيهقي هق هق ده ايه ده رمز البيهقي يعني رواه البيهقي عن ابن خزيمة عن أحمد بن المقدام ها. يبقى البخاري هنا تابعه ابن خزيم وابن خزيم هو والبخاري؟ ها كلاهما قال حدثنا أحمد بن المقدام خلاص يبقى يروي الحديث عن فضيل أحمد بن المقدام عند من عند البخاري وعند البيهقي في السنن تمام ويرويه أيضا الترمذي تهي عن الترمذي في السنن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ها قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم عن سهل ويرويه أيضا الطبراني في الكبير طب طب هذا رمز الطبراني الطبراني في الكبير عن الصلطي ابن مسعود الجحدري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد السعيد يبقى فضيل بن سليمان بيروي الحديث كام واحد عن فضيل أدي أحمد بن المقدام أدي محمد بن الله بن بزيع أدي الصلت بن مسعود الجحدري قال ثلاثتهم مش دول ثلاثة هم أحمد ومحمد والصلت قال ثلاثتهم حدثنا فضيل بن سليمان تمام يعني اللي عايز يكتب ورايا التخريج بقى ما هو التخريج معناه ايه التخريج معناه ان ننسب الحديث الى اي كتاب هو فيه تقول اخرج البخاري يعني رواه في كتابه أخرجه مسلم اخرجه النسائي الترمذي أبو داود مثلا ابن ماجه ابن خزيمة ابن حبان ابن السكن الحاكم في المستدرك أو اخرجه مثلا من أصحاب المسانيد أحمد بن حنبل الحميدي أبو يعلى مثلا الطيالسي عبد بن حميد ها أو اخرجه من أصحاب السنن غير بقى الأيمن أصحاب السنن الأربعة عندك سنن الدارة قطني عندك سنن البيهقي ها؟ أي كتاب من الكتب المعروفة من كتب الصحاحة أو المسانيد أو السنن ذكر هذا الحديث بإسناده وده شرط أوعت روح لكتاب محذوف الأسانيد وتقول أخرجه فلان دي بتعتبر خطيئة عند علماء الحديث بعض الناس بيغلط يقول لك إيه أخرجه ابن كثير في تفسيره أو هو ابن كثير روى الحديث بإسناده عشان تقول أخرجه ابن كثير أو يقول لك أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد طب ما مجمع الزوائد ده مش كتاب بحديث الهيثمي لا يروي الحديث بإسناده إنما يذكر صحابي الحديث ويذكر تحت الحديث من الذي خرجه من أصحاب الكتب التي التزم التخريج منها في هذا الكتاب إذا أنا عندما أقول أخرجه فلان يشترط أن يكون هذا الفلان روى الحديث في كتابه بإسناد نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى الاسناد على أي حال منتهى الإسناد كان هو الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى مرفوع زي لو تفتكروا يعني احنا قلنا هذا الكلام أو إن الإسناد وصل إلى الصحابي يعتبر موقوفا أو وصل إلى التابع فيعده مقطوعا المهم أن يكون الحديث بإسناد صاحب الكتاب إلى منتهى الإسناد. أياً كان المنتهى ده صحابي ولا تابعي ولا تابع تابع ولا أي حد. بس الشرط يكون إيه؟ لابد أن يكون بإيه بالإسناد عشان نقدر نقول أخرجه لو عزاه إلى كتاب ليس فيه إسناد ده اسمه غلطة. اسمه غلطة في إيه؟ في التخرير وأنت تعرف إن إيه الكاتب ده خفيف الوزن وعندهش فكرة عن البطيخ. يبقى أيضا التخريج هو إيه؟ نسبة الحديث إلى الكتاب لما قلت خرج الحديث ده تقوم تخرجه بالشرط الذي ذكرناه لكن لو قلت أخرجه ابن كثير أخرجه على ده يبقى اسمه تخريب بالباء مش بالجيم الجيم ده اسمه تخريج ده كلام أهل العلم والتخريب انتوا عارفين يبقى ده الطريق الأول ها اللي هو الطريق الاول اللي هو بتاع ايه بتاع فضيل بن سليمان الذي اخرجه البخاري في كتاب الرقاق ما احنا ملتزمين الاول ان احنا نخرج الاسناد اللي البخاري ذكره ابتداء خلاص طيب واحد عايز يخرج اللي معاه الان قلم وورقة هو اسعد الناس الذي ساقوله الان اللي ما جابش قلم وورق بزنب على جنبه هو حر آه اللي, ما اللي فاتح الكتاب أمامي الآن ينظر في الاسناد البخاري بيقول إيه عندكم حدثني واللي ما عندهش كتاب يكتب حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد السعدي الاسناد ده إيه رباعي ولا خماسي ولا ثلاثي ادي احمد الفضيل ابو حازم سهل بن سعد يبقى ده اسناد ايه هذا اسناد رباعي خلاص انت عندك من الذي قال حدثني احمد <تصفيق> ابن المخدام البخاري اكتب قبل البخاري اكتب قبل احمد ابن المخدام اكتب قال البخاري خلاص قال البخاري يبقى عند البخاري احمد بن المقدام فضيل بن سليمان ابو حازم سهل بن سعد يبقى عندك كم واحد بالبخاري خمسه اكتب تحت قال البخاري ابن خزيمه قال الا ابن خزيمه عن اخبرنا احمد بن المقدام ببيت الاسناد لما تحب تخرج بقى تخريج صح تنظر هل روى أحد هذا الحديث مع البخاري عن نفس الشيخ أحمد المقدام ولا لا اللي انتو كتبتوه الآن في حد تابع البخاري ولا لا اه اللي هو مين ابن خزيمة مش قلت لك اهو حط ابن خزيمة تحت البخاري عشان يبقى هما الاتنين فوق بعض طب ابن خزيمة والبخاري اشتركا جميعا في رواية هذا الحديث عن مين عن أحمد بن المقدام يبقى المتابعة ناخد بقى ايه حتى في علم الحديث المتابعة التامة هي أن يروي راوياني او اكثر الحديث عن شيخ مشترك بذات الاسناد الى منتهى منتهى يعني ايه اما يصل الى النبي عليه الصلاه والسلام او الى الصحابة او الى التابعي منتهى وخلاص يبقى عندي بقى قال ابن خزيمه لما احب اخرج بقى الحديث واجيب سند البخاري أقول توبع البخاري تابعه ابن خزيمة أبو بكر صاحب الصحيح قال أخبرنا أحمد بن المقدام بسنده سواء يعني الاسناد مشترك يبقى أول حاجة أحرص عليها وأنا بخرج أي كتاب سواء كان البخاري أو غير البخاري أنظروا هل توبع صاحب الكتاب ابتداء أم لا إن وجدت متابعات لصاحب الكتاب أبتدي التخريج بيها ما لقيتش أبتدي بشيخ صاحب الكتاب اللي هو مين على اللوحة عندنا البخاري مين شيخه في الحديث أحمد ابن المقدام أهو خلاص أحمد ابن المقدام قال إيه قال حدثنا فضيل ابن سليمان أبو حازم سهل هل توبع أحمد ابن المقدام بمعنى هل هناك رواه آخرون رووا هذا الحديث مع أحمد عن فضي ولا احمد تفرد به عن فضي ما فيش حد رواه مع احمد احنا جبنا المتابعات اهو ادي الترمذي قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن بزيع قال حدثنا فضي ادي الطبراني رواه عن الصلت طبعا لان الطبراني لم يدرك الصلت فانا مرضتش اقول ثانيه عشان في شيخ الطبراني هنا شيخ الطبراني هنا بيروع عن بن مسعود يبقى الطبراني راع عن السلتي المسعود. قال سلته ابن سعود ايه فضيل بن سليمان. يبقى أنا في التخريج ده جبت الطبقة الأولى اللي هو البخاري. لقيت له متابعة. لقيت له ابن خزيمة تابعه. طب شيخ البخاري في أحد تابعه نعم تابعه محمد بن عبد الله وصلت بن مسعود خلاص طيب فضيل بن سليمان ده الطبقة الثالثة. هل تابعه أحد عن أبي حازم؟ آه عبد العزيز آه مش عبد العزيز قال حدثنا أبو حازم اهو الفضائل قال حدثنا أبو حازم يبقى أنا جبت متابعات للبخاري الأول ابن خزيمه وبعدين لشيخ البخاري وبعدين لشيخ شيخ البخاري وبعدين لشيخ شيخ شيخ البخاري وبعدين نصل إلى سهل بن سعد سعيد الصحابي وده اسمه شواهد زي ما هنقوله بعد كده خلاص هو ده التخريج يعني إذا أبتدي التخريج بإيه بصاحب الكتاب وبعدين بشيخ صاحب الكتاب وبعدين بشيخ صاحب الكتاب وأفضل طالع طبقة طبقه كده وأنا طالع لحد ما أصل إلى الصحابة خلاص هنا فضيل بن سليمان ده طبعا أحمد بن المقدام هذا ثقة زي ما وثقه الإمام النسائي وثقه ابن عبد البر ومسامه ابن قاسم وابو حاتم الرازي قال محل الصدق طيب فضيل بن سليمان ده ده وثقه ابن حبان وضعفه اكثر اهل العلم كابن معين كابي زرعه الرازي لينه النسائي قال ليس بالقوي ها وعندنا صالح جزره فاكرين جزر ده طبعاً نتكلمنا عليه قبل كده صالح بن محمد الحافظ ده برضو قال منكر الحديث ضعفه بن قانع ها ذكره ابن عدي في الكامل في كتاب الضعفاء ألا يعني أكثر العلماء على تضعيف فضيل ابن سليمان واحد يقول مسكناك انت عملين فلقين دماغنا وتولي البخاري وصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل والبخاري ومش البخاري اذا انت باعتراضك وبعضمة لسانك بتقول ان فضيل ابن سليمان ضعف اكثر علماء يبدأ انت حديث ضعيف طالما ايه طالما ان العلماء ضعف فما جوابك عن مثل هذا نقول الجواب من وجهين <تصفيق> الوجه الاول هذا الراوي الذي ضعفه أكثر أهل العلم هل انفرد بهذه الرواية أم تابعه ثقة آخر عن شيخه الذي رواه هذا الحديث يأتي الجواب نعم توبع فضيل من الذي تابعه على اللوحه الذي تابعه عبد العزيز ابن أبي حازم ما هو تابع يعني رأي الاثنين يشتركان في شيخ واحد بتمام الإسناد يعني بيت الإسناد يبقى واحد طب مش فضيل قال حدثني أبو حازم وعبد العزيز قال حدثني أبي لو أبو حازم يبقى إذا ما كانش عاجبك الفضيل عندك عبد العزيز ابن أبي حازم يبقى الحديث صحيح والحمد لله ما فيش مشكلة فيه وهذا يدلنا على ان الراوي الضعيف حفظ هذا الحديث ما انا اعرف انه وهم ولا لا ازاي اذا انفرد راو ضعيف عن شيخ مشهور العلماء يقول لك لا ما اقبلوش منه عمار فين بقيت الطلبه يعني راو زي الزهري مثلا طبعا الزهري من أشهر الناس ثقة وجلالة وثبت وإدخان قل في الزهري ما من عبارات الثناء أصحاب الزهري كانوا يملؤون الأرض ليه لأن الزهري كان يبذل نفسه للعلم وكلما بذل الشيخ نفسه للعلم كثر أصحابه وكثر الآخذون عنه لدرجة أن العلماء جعلوا أصحاب الزهري خمس طبقات من كثرتهم طيب حنيجي على طبقا من الطبقات المتأخرة من أصحاب الزهري ما هو من يرتبونه على حسب الإتقان الأتقان فالأجل فالأجل الأحفظ فالأحفظ وانتنازل كده فنلاقي مثلا واحد كسفيان ابن حسين سفيان ابن حسين هذا ضعيف في الزهر ليه لان حصل ليه عفوا مش سفيان ابن حسين هوشيم ابن بشير هوشيم ابن بشير الشيخ الامام احمد كان ثقة ثبتا لكنه كان ضعيفا في الزهر الزهري بس ازاي ممكن واحد يبقى ثقة في المشايخ وضعيف في شيخ معين اه ممكن طبعا ده له اسباب ان شاء الله لما نتكلم عن عدالة الرواق وضبط الرواق هنذكر نماذج من هذا الكلام ليه هشيم الثقة ده كان ضعيف في حديث الزهري قال لك في حكاية طريفة حصلت ان هو هشيم لما ذهب الى كان هو وشعبة ابن الحجاج والتقى شعبة وهشيم بأبي إسحاق السبيعي وشعبة مرضاش يقول لهشيب إن ده أبو إسحاق السبيعي طبعا أبو إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله ده الدنيا كلها كانت بتتهفت على حديثه بس شعبة بقى حب بقى إن هو اللي ياخد حديث أبي إسحاق وهشيم ما ياخدوش فهوشايم بيقول لشعبه بقول له من ده قال له هذا شاعر السبيع شاعر سيبك منه ما مرضاش ياخد منه على أساس انه شاعر فهم راجعين في السكة جعل شعبه يقول حدثني أبو إسحاق حدثني أبو إسحاق فهوشايم قال له تقابلته فين وانت شفته قال له ما هو لنا قلت لك عليه شاعر هو ده أبو إسحاق بس مرضاش يقول له عشان ما ياخدش منه حاجه يبقى شعبه هو اللي معاه ايه هو اللي معال فهشيم كتمها في قلبه وخزنها لحد ما هو وشعبه دخلوا على الزهري فشعبه بيقول له هشيم من ده مرضاش يقول له الزهري قال له هذا شرطي يبني اميه شرطي احنا ناخد عن شرطي برضه عسكري وهم راجعين طبعا هشيم كان كتب شويه كويسين عن الزهري يعني وهم راجعين جاء له هشيم يقول حدثني الزهري فشعبه قال له انت قابلته فين قال له ما هو ده الشرط شرط بني اميه مش انت عملتها في قبل كده وقلت لي شاعر السبيع ومش عارفه ايه اهو ده شط بني اميه وده الزهري بقى فكان لسه هشيم كاتب ايه حوالي يعني 100 حديث كده عن الزهري في اوراق فشعبه غاض منه قال له وريني كده الورق اللي معاك فهشيم بالدولة الحسنية أم شعبه مقطعه عتد كله فلما مزق شعبته الأوراق كان هشيم لم يتقن حفظ المائة حديث عن الزهري يا دوبة لسه الحبر ما لسه دمه ما نشيفش فما يحفظ إنما قعد خم بقى فدخل لهشيم حديث في حديث في مات متن بتاع الكلام ده لأخبط الدنيا فلم يتقن حديث الايه الزهري فالإمام البخاري والإمام مسلم لم يخرج لهشيم ولا حديثا عن الزهري إنما له لهشيم عن أبي بشر مثلا أو غيره ممن أتقن هشيم حديثا لكن طالما وقع لهشيم هم في حديث الزهري يبقى العلماء الكبار اللي بيتحروا الصحبة لا يخرجون شيئا لهشيم عن الزهري علشان إيه عشان اللخبطه اللي حصل دي بسبب ان هشيمي بن بشير لم يتقن حديث الزهري وبعدين شعبه مزق, مزق له الاوراق يبقى عشان كده بنقول ايه بقى لو واحد قال لك هشيم عن الزهري وتفرد هشيم لم يتابعه احد من اصحاب الزهري لا مالك ولا ابن عيينه ولا معمر بن راشد ولا محمد بن وليد ولا عقيل بن خالد ولا يونس بن يزيد ولا شعيب بن ابي حمزه ولا الليث بن سعد ولا محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب مثلا ولا اي حد من الجماعه دول ما فيش حد تابع هشيم خالص عن الزهري العلماء يقولوا لك ايه يقولوا لك تفرد هشيم عن الزهري وليس في الزهري بثبت إذا الحديث ضعيف يبقى كباذا انا بضعف حديث الراوي اللي هو الضعيف يعني او المتكلم في حفظه اذا فرد لان انا طبيعي هقول لك يعني هل يعقل يبقى الزهري مثلا له اصحاب بالمئات وهذا الضعيف يتفرد بهذا الكلام اين بقيه اصحاب الزهري كانوا نايمين على ودانهم ولا ما كانوش موجودين وش معنى الراوي الضعيف بس اللي يكون عنده الرواية دي لو كانت الرواية صحيحة عن الزهري لوجدت عند بقية أصحابه أو عند واحد حتى من أصحاب الثقات، لكن يتفرد بها ضعيف ولا يتابعه أحد أنا بقبلش الكلام خلاص ففضيل بن سليمان ده راوي زي ما أقول لكم أكثر علماء تكلموا فيه في حفظه وثقه بن حبان حديثه مش ضعيف ليه؟ لأنه توبع تابعه عبد العزيز ابن أبي حازم وأنا خردت لكم رواية عبد العزيز هو. عبد العزيز بن أبي حازم يروي هذا الحديث عن أبي حازم عن أبي سلم بن دينار عن سال بن سعد الساعدي تخريج الرواية بقى. يروي هذا الحديث عن عبد العزيز قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء الروايه بتاع قتيبه دي موجوده عند البخاري في المغازي وعند النسائي في الكبرى نون دي يعني النسائي في الكبرى وحم يعني عند احمد في المسند وعند البيهقي في كتاب دلائل النبوه لان انا لما اقول اخرجه البيهقي واسكت يعني البيهقي في السنن ها فاذا اخرجه البيهقي في غير السنن يبقى لازم تسمي الكتاب ها اوعى تغلط وتقول اخرجه البيهقي يكون خارج السنن عشان دي برضو تعتبر خطيئه عند علماء الحديث إبقى Ibn S.A.C. قال حدثنا عبد العيد أبي حازم قال حدثنا أبو, سلمة أبو حازم سلمة ابن دينار عن سالم سعد السعيد الروي الثاني محمد بن, عبد بن عبيد الله ده أحد شيوخ البخاري هذه الرواية أخرجها البخاري في منقل الأنصار قال حدثني محمد ابن عبيد الله قال حدثنا عبد العيد من أبي حازم عن أبيه عن سهل الثالث يلقع اللي هو عبد الله بن مسلمه اللي احنا ذكرنا حكايته مع شعبه لما مسك البغلة بتاعت شعبه وقال له انت تطلع ايه والكلام ده اللي قلناها المره اللي فاتت القعنبي ده اللي هو عبد الله بن مسلمه اخرج روايه القعنبي لامام مسلم ها في كتاب الجهاد والسير والطبراني طب طبراني الكبير والبيهقي هيك هو احنا قلنا هيك وسكتنا ما سمناش الكتاب يبقى البيهقي في الايه في السنن الكبير شوف هنا البيهقي في الدلائل لأنا كنت لك دلائل اهو بين قوسين علشان لابد تسميه لكن حيث اطلقنا البيهقي بالمقصود السنة الكبير يبقى ده عندنا ايه القعنبي يبقى مسلم قال حدثنا القعنبي طبعا البيهقي والطبراني اسنته منازل شوية عن مسلم يبقى القعنبي قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن, أبي عن ابيه عن سهل اربع وخمسة احمد ابن حمد بن الوليد محمد بن القاسم وهاتان المتابعتان رواهما أبو عوانة الإسرائيين في المستخرج على صيح مسلم وطبعا أبو عوانة مالحيش الاثنين دول في شيخ لأبي عوانة هو اللي بيوصله الاثنين دول أدي, أدي أحمد بن محمد الوليد ومحمد بن القاسم قال كلاهما حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم سعد سعيد وأخيرا إسحاق ابن أبي إسرائيل اللي هو شيخ أبي يعلى رواه أبو يعلى في المسند قال حدثنا اسحاق اللي هو ابن ابي اسرائيل يعني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد الساعدي يبقى انتوا لو عايزين بقى تخرجوا الـ الـ الـ الكتاب بتاع ده اكتبوا بقى وانا اقول لكم كيف تخرجون اكتب اخرجه البخاري في كتاب المغازي والنسائي في الفضائل وأحمده في المسن والبيهقي في الدلائل عن قتيبة ابن سعيد خلاص تحط نقطة وتقول والبخاري أيضا في مناقب الأنصار قال حدثني محمد ابن عبيد الله وتحط نقطة وترجع تقول ومسلم والطبراني في الكبير والبيهقي عن القعنبي وتحط نقطة وتقول وأبو عوانة عن أحمد بن محمد بن الوليد ومحمد بن القاسم وتحط نقطة وأبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال ستتهم ستتهم من بقى اللي احنا قلناهم اهو علوحه السته مين ادي قتيبة ادي محمد بن عبيد ادي القعنبي ادي احمد محمد محمد القاسم اسرائيل اسحاق من ابي اسرائيل ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة قال ستتهم حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي او ده تخريج الحديث لما تحب تخرج يعني تقوم تيجي تخرج بالطريقة دي ده الجواب الاول ان فضيل بن سليمان تكلم في اهل العلم توبع فضيل بن سليمان تابع عبد العزيز مما يدل على ان فضيلا حفظ طيب افترض ان فضيلا لم يتابع يعني ما فيش عبد العزيز دي فما جوابك الجواب خلي بالك من الكلام أن البخاري أو مسلما رحمة الله عليهما إذا خرج لراو متكلم فيه إنما ينتقون من حديثه ما هو محفوظ عند أهل العلم وده كلام نفيس وكلام غالي الضعيف كل اللي بيرويه ضعيف لا في أحاديث مما يرويها الضعيف صحيحة ومحفوظة يعني زي ما أنا ضربت المثل قبل كده من حوالي 3-4-5 حلقات ويعني يمكن بعضكم نسي المثل ولا حاجة أنا سأذكركم به أنا دلوقتي لما أقول لك واحد رايح يشتري بطيخ من عند الفكهان والفكهان بيحبه وعارفه وصاحبه قوي ويحب ينقله البطيخ الكويس فيوم يأخذ البطيخة ويقعد ينططها على إيده كده وإذا كان لسه مبتدئ في الصنع يحط البطيخة جنب ودانه كده ويعود يفعص فيها يعني شوفها ولا لا مثلا وذا كان راجل بقى فاهم قوي يوم يعرف البطيخه الايه الحمراء من القرعه يقول له خد دي دي كويسه يقول له طيب يعني المايه تكذب الغطاس افتح لي كرشها اشوفها تنزل دم ولا لا يفتح له البطيخه تطلع حمراء يقول له ايه راك البطيخه اللي جاميها دي قرعه يقول له طيب افتحها على حسابي بس عشان اتاكد ان انت راجل بتفهم يفتح له البطيخه تطلع قرعه برضو الراجل ده جاب المعلومه دي ازاي بالخبرة كتر الخبرة اللي عنده رجل مثلا فكهاني ولا رجل بتاع خضار ولا كذا أفص طماطم ولا أفص خوخ ولا أفص أي حاجة بيبقى فيه حاجات مضروبة ظاهرها السلامة لكن مضروبة الرأي الفكهاني ينقله يقول له خد دي ودي ودي ودي فمش مش لازم كل الأفص يكون كله مضروب أعرف أنا نقي، صح سكلها مضروب لكن سليمة من جوه هو ده اللي نقصده. الراوي شكله مضروب، لكن العلماء يعرفون صحيح حديثه من سقيمه اللي يحفظ 600 ألف ويحفظ 300 ألف أو يحفظ ألف ألف مع الذكاء الوقاد وإن حياته كلها وفرها لعلم الحديث يقدر ينأي. الروض ضعيف يقول الحديث ده وده وده وده صحاح والباقي لا أنت تقول له ليه يقول لك خبرة أنا عارف لا سيما إذا اشترط الصحة فيما يجمع زي البخاري الذي قال جمعت أصح الصحيح وتركت من الصحاح لحال الطول قال لك الحديث الصحيح ده كتير قوي أكثر من 20-30 ألف حديث مثلا صحيح وأنا عايز أجمع بس كتاب الجامع الصحيح المختصر زي ما أنا سمت لكم الكتابة بكده وشرحت تسمية البخاري قالك عايز 2000 حديث كده في كل العلم تكون من أصح الأحاديث فقد ينتقي البخاري بقى لرواة ضعفاء من روايتهم ما صح من رواة هؤلاء يبقى إذن البخاري أو مسلم إذا خرج أو أحدهما حديثا لراو متكلم فيه فإنما ينتقون من حديثه ما لم ينكره أهل العلم عليه آدل إيه؟ آدل مسألة يبقى عندنا البخاري رحمة الله عليه في كتاب الرقاق روى رواية الفضيل ابن سليمان المتكلم فيه عن أبي حازم لكنه في كتاب المغازي وفي كتاب مناقب الأنصار روى هذا الحديث عن عبد العزيز ابن ابي حازم عن أبي ابي حازم عن سهم ابن سعد الساعدي علامه محترم النار يعني انا بقى بعتمد على اساس ان انا مريحكم بقى لي اسبوعين هو اهو اللي فاتت ما اتكلمناش في التخريج فايه بقى كده ايه مستعدين انكم تتلقوا ايه هذه الجره نكمل بقى الكلام على اسناد البخاري احنا اتكلمنا عن احمد ابن المقدام قلنا انه ثقه وفضيل ابن سليمان قلنا انه وثقه بن حبان واتكلم في اكتر من ولسه مخلصين كلام عنه دلوقتي ابو حازم سلامه ابن دينار ده حكاية حكايه أبو حازم ده وأنا بعتقد حيا إن يمكن الحلقة كلها تروح على أبي حازم سلمة ابن دينار ومش عارف يعني هل يعني إحنا فاضل ساعة لربع أخذ كده ربع ساعة وأترك فسح لي ولا أكمل الدرس الله المستعان أصل الله أن يعني أن يقدر لنا الخير أبو حازم سلمة ابن دينار الإمام الزاهد القدوة العالم الكبير الأعرج صاحب المواعظ والكلام الذي يشبه كلام الأنبياء وأنا أحب سلمة ابن دينار من قديم بسبب كلامه الرصين وثناء الجمع عليه يعني عقدت عليه الخناصر أبو سلمة وقد انتقيت لكم بعض كلامه الذي أعجبني الكلام كثير لو إحنا حبينا نجمعه كلام أبي سلمة لجاء في مجلد صغير فلو أردنا أن نشرحه لتجاوز مجلدات وأنا سأذكر بعض كلامه وأعلق على بعض الكلام برضو تعليقا ليس مسهبا يعني إنما هو تعليق بما تمس إليه الحاجة شوف ايه سلمة يقول اشتدت مؤنة الدين والدنيا يعني بأمر الدين صعب وأمر الدنيا صعب قيل له وكيف ذلك يا أبا حازم قال أما الدين فلا تجد عليه أعوانا وأما الدنيا فلا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه ده كلام نفيس كله مأخوذ من السنة النبوية الدين مؤنة الدين وأنا عايز برضو أنك أنت تقدر الطبقة التي كان عيش فيها أبو حازم ده أبو حازم ولد في زمان ابن عمر وهو نعم لم يسمع من صحابي إلا سهل بن سعد الساعدي كما قال ابنه عبد العزيز اللي احنا لسه بنقول انه روى الحديث عنه عبد العزيز قال من حدثك يقول ليحيا الوحاضي قال من حدثك أن أبي لما الحاضي سأل عبد العزيز قال له أباك سمع هل أبوك سمع عن أبي هريرة قال من حدثك أن أبي سمع من غير سهل فقد كذب يعني متقدم في الطبق أدرك الصحابة وروى عنه وروى عن كثير من التابعين كسعيد المسعيب وغيره يعني كان في زمان راية إسلام ترفرف على الدنيا يقول في هذا الزمان زمان الديانة والفضل يقول اشتدت مؤنة الدين والدنيا وعلل مؤنة الدين بأنه لا يجد على الدين أعوانا فما يقول أبو حازم إذا رأى زماننا الآن أي ابن أو ابنة عايز يلتزم بالهدي الظاهر يقابل بمقاومة عنيفه اسبوع الماضي فقط تلقيت أكثر من عشر عشر مكالمات من فتيات يريدنا ارتداء النقاب وأهلهن يمنعن ذلك من حوالي العشر دول قدرت اتكلم مع ثلاثة أو أربعة من الآباء والأمهات اللي هم يعني وافقوا وبعضهم على مضض لما أخذت معاهم واتكلمت في مسألة النقاب والكلام ده وكان يبدو ناس فيهم الخير فعلى طول استجابوا لما ذكرت لهم من كتاب الله عز وجل ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا استجابوا بنت عايزه تنتقب عايزه تريد ان تلبس شعار العف العف يعني واحده بتقول يا ابني طب تجوز تتجوز الاول خليها بعد ما تتزوج تنتقب قلت لها طب النقاب هيمنع الزواج قالت لي يا ابني بتدفن نفسها والناس هيعرفوها ازاي هذا وانا عايز اقوله هو المنتقبات اللي هم بالالوف المؤلفة النهاردة اللي بيتزوجوا الناس عرفوهم ازاي عرفوهم من الناس برضو اضف الى ذلك ان فيه والحمد لله اقبال منقطع النظير من الجماهير على الدين واي واحد بيبقى عايز واحده مستترة انسانه عفيفة يقول لك انا مش هلاقي زي المنتقب فيروح يتزوج وانا عندي احصائيه حقيقيه في في بلد من البلدان المنتقبات اسرع زواجا من المتبرجات فده نصيبها هيجيلها وبعدين خلي بالك برضو المراه المنتقبه ما بيدخل لهاش الا واحد فاضل على الاقل في الظاهر يعني ممكن يبقى سيء جدا بس احنا ما نعرفش لكن على الاقل رجل فاضل طالما قصد منتقبه يبقى هذا رجل له لون واحد أن يريد الدين والعفة لكن مختمرة ممكن تقدم الإنسان لا يصلي ممكن تقدم الإنسان بدخل ممكن تقدم لا أي واحد في أي حاجة فيبقى كأن المنتقبة بتصون نفسها بحيث لو أي حد تقدم لها يبقى عارف إن لن يتقدم إلا واحد عايز الإيه عايز القصة دي وعايز هذا الاتجاه فيبقى هي كأنها تصل نفسها أن تكون كلا مباحا لكل من هب ودب ملتزم وغير ملتزم شوف بقى البنت لما تقاتل عشان حاجه زي كده وفي بعض الفتيات حبسن انفسهن راضين بالحبس الاختياري عشان ما ينزلوش مش قادرين ينزلوا بلا نقاط خلاص يبقى قالت لوالدها انا لن انزل في بعض الاباء يتعسفوا ويجبر البنت على النزول والله الواحد عايش في زمان العجب عايش في زمان العجب يعني مجرد تغطية الوجه جهاد وقتال وخلاص الواحد بإنها جروحها تطلع عشان حاجة زي كده ده شيء صعب جدا أي شيء حتى لو الإنسان يريد أن يفعل شيئا من الخير عايز يأمر معروف أنا عن المكر يقول له دي أنت اللي تصلح لكل ما تلمي نفسك أنت كده حتصب بأدى والحكاية والرواية واش عارفه الكلام ده يوم يكسر مجاديفه علشان خاطره لا يسبح ولا ينضي ولا يمشي ده الكلام ده بيقول يعني بيقولوا يعني ابو حازم في زمان التابعين الكبار وفي زمان وجود بعض الصحابه فكيف اذا ادرك ابو حازم زماننا الله المستعان وقال ابو حازم ليس للملوك صديق ولا للحسود راحه والفطن والنظر في العواقب تلقيح العقول شوف تلت فقرات كل فقره سبيك الدهب يقول ليس للملوك صديق وعبد الله بن المبارك الامام المبارك له شعر جيد وكان شاعرا فحلا مجيدا في هذا المعنى يقول ان الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا فاستغن بالله عن دنياهم أبدا إن الوقوف على أبوابهم ذل وإنتوا عارفين قصة السحر والراهب اللي مسلم لما الغلام كان يبرئ الاكمه والأبرص ويداو الناس من سائر الأدواء كان جليس للملك بتاع البلد دي كان قد عمي فقد بصره سمع ان الغلام بيرجع البصر والكلام ده وبدأوا من العلل جاب له شوية هدايا وذهب إليه وقال ما ها هنا لك أجمع ان أنت شفيتني قال الغلام إني لا اشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فجليس الملك آمن بالله سبحانه وتعالى فرد الله عليه بصر دخل الجليس كلمة جليس يعني نديم يعني من خلص أصحاب الملك دا كان أعمى لسه مسك عكاز من يومين ولا مبارح ولا جايب واحد يسند عليه لا ده دخل على الملك عينيه مفتوحة وشايف حواليه والكلام ده فالملك صديقه بيقول له اه ما رد عليك بصرك قال ربي قال أولك رب غيري قال الله ربي وربك فما زال يعذبه على طول ما فيش تفاه ما زال يعذبه كلمة وفاء ومشتقات الوفاء مش موجودة في قواميس الجماعة دول طالما المسألة يعني جاية للكرسي أو ما انتفعش بيك أو إلى آخره بتبقى مشكلة لا زال يعذبه وفي رواية مسلم أنه شقه بالمنشار نصفي حتى وقع شقه. نصه راح كده ونصتين راح كده فكن على حذر أضف إلى ذلك أن من اقترب خرص خرص ما يعرفش يتكل يرى المنكر ولا يستطيع أن يغيره ليه؟ أكل من خيرهم وأكل من نعمتهم عشان كده عينه كسر ما عادش يعرف يتكل كان الأول بيقدر يتكلم قوله هذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا منكر وهذا مش عارف إيه والكلام ده دلوقتي مش عارف يتكلم خالص والعلماء لهم كلام أنا يمكن في هذا المكان فصلت علاقة العلماء بالأمراء وذكرت أقوال السلفي في هذه المسألة. يقول يعني ليس للملوك صديق ولا للحسود راح. الحسود هيجيل ضغط دم صلب شرايين. لي كل حاجة عنده تبدأ بعلامة استفهام تبدأ بأداة استفهام وتنتيب العلامة يا العصاي العوجة دي المعوجة دي اللي تحتها نقطة. ليه ده أغنى مني علمت استفهام ليه صحته أحسن مني علمت استفهام ليه هو في المنصب ده وانا مش فيه علمت استفهام ليه هو في وظيفة وأنا من غير وظيفة علمت استفهام ليه عنده عيال وأنا ما عنديش علمت استفهام كل حاجة علمت استفهام سؤال بلا جواب دا يستريح انتبه ده هيجيله ضغط دم وتصلب شرايين وهيكتئب وسيموت في جلده بسبب إيه انه لا اجابه لا اجابه عن الاسئله بتاعته دي كلها لا تحسدا احدا على نعمائه ان الحسود لحكم ربك شاني هكذا قضى الله ما يدلكش اولاد ويدي لغيرك اولاد قد يكون عدم الاولاد افضل ان الله عز وجل فرغك له الاولاد النهارده تربيتهم من العناء المعنى والنصب المنصب راسك دي لازم تبقى كلها عيون تشوف بيها من ومن جنبه ومن ورا ليه الفساد بقى ماشي في الهوا كده بقى احنا في زمان بقى النت وفي زمان الفضائحيات و وأصبح القرص المدمد دوت فيه سبعين ساعة ولا ثمانين ساعة ممكن يبقى كلها جنس ولا كلها بلا أزرق وفي جبل ولا وعادي جدا الأولاد بالكمبيوترات والكلام ده هو احنا إحنا كأباء ما تعرفش أنا بقى أفتح الكمبيوتر أعرف أدور على الزرار بقى عشان افتحه قلبي مقفول عنه بالضبط المفتاح مش عارف حتى انتفع بيه في الفهارس العلمي الأسوارات اللي فيها الفهارس من بغض من بغضي له مش عارف انتفع بيه فكثير من الاباء والامهات مثلي مش باغضين مش فاضيين تصور بقى لو ولد بشغل اسطوانه ولا حاجه وفيها حاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي الاب داخل فجاه الولد بمطالب بسيط يدوس على زر يغير الحدود وابوه لو جدع يجيب خلاص وبقى الفسق صار مباحا قال ان مباح الاستقامه بيقاتل الانسان عشان يستقيم انما الفسق كده في الهواء اللي الناس بيتنفسوه فانت بقى عشان تتابع ولادك ولما يخرجوا من البيت انت عارف راحوا فين بيبقى قلبك بياكل وكل شويه تتصل يا ابني انت فين يتأخر. ليه تاخرت كنت مع مين وتبتدي تعمل محاكمه الولد بيتضايق منك ليه لانك انت فاتحله محضر بكره الولد ده لما يبقى له سيذوق من نفس الكاس وربما كان أولاده أسوأ منه بالنسبة لك فده الأولاد بيشتت القلب فممكن أنت ما عندكش شؤلاء ربك سبحانه وتعالى ادخرك له عشان يبقى قلبك صافي لو أنت إنسان فاضل بقى وبتفهم وتقدر هذا التقدير وتحسن ظنك بربك هذه الشقوة وهذه المحنة من وجهة نظرك تنقلب إلى نعم وتتفرغ لربك سبحانه وتعالى وتشوف تقدر تحفظ القرآن تقدر تتدبر في معاني القرآن وكلما خل المرء بنفسه وبذل قلبه لربه لا يعود كثيرا أبدا ولا يعود خاسئا أبدا لابد أن يرجع بخير يبقى لسان الحسود دهوت لا يستريح أبدا وإذا وافى ربه عز وجل سيوفيه بكل هذا الغل الذي في قلبه على بني آدم إذ لم يدد جوابا عن سؤال واحد من الأسئلة التي تتراقص أمامه أو تدور في ذهنه يقول أبو, أبو سلمة والنظر في العواقب تلقيح العقول يعني كبر دماغك ودماغك يفهم ويبقى كويس إذا نظرت إلى العواقب يعني كل كلام تقوله انت بتسأل نفسك طيب مردود ايه هل مردوده صحيح ام لا وطبعا هذا لا يكون الا بشرط كانت العرب تقول لسان العاقل من وراء قلبه ولسان الاحماق من أمام قلبه يعني الكلام ده قال العاقل آخر حاجة يعملها يتكلم طب مال بيعمل ايه في الأول قال لك يمرر الكلام على قلبه ويبتدي يتدبر طيب الخير في سكوتي ام في كلامي طيب اذا فعلت ايه المصالح وايه المفاسد طب إذا أحجمت ما هي المصالح ما هي المفاسد يبتدي يضرب المسألة في قلبه كده وصل إلى نتيجة بعد تدبر وانعقد قلبه على فعل شيء يملس ينطق يقول نعم أو يقول لا يفعل أو لا يفعل هو ده بقى تلقيح العقول النظر في العواقب أما الأحمق فلسانه من امام قلبه لسانه من امام قلبه قبل ما ينظر في حاجه وقبل ما تدبر العواقب ينطق طيب العرب تقول اذا تكلمت بالكلمه صرت اسيرا لها واذا حبستها كنت ملكا لها واحد ممكن زي واحد مرة في مسجد من المساجد بعد خط الجمعة واحد قال يا جماعة تبرعوا للمسجد مش حارفوا الكلام ده وبتاع فواحد بيتمنظر يعني أم طالع وأم قيل أدي ألف جنيه شو يعني زي ما أقوله في الأفراح ألف جنيه للمسجد حط الألف جنيه في المسجد وبعدين راح لاصحابه وبعد ما السخونيه دي راحت أنا أنا مش عارف أنا اللي خلان أعمل عاملة سودة دي حطيت الألف جنيه من راح ده. طب ده أنا كنت بحويشها بقالي كذا وكذا وكذا وكذا وبتاع وقعد يتندم على إنه هو بادر وإنه عمل ألف جنيه آه عشان يوري الناس كلها إنه هو راجل إيه؟ راجل يعني بيتبرع وراجل ألف جنيه بحلقة ده الكلام ده كان أم زمان أي ما كانت الألف الجنيه الواحد كان اسمه الحلوح يعني كان يعني حاجة إيه الواحد يركب عليه يعني وما ينزلش بيه ولا حاجة فده النهار قبل قبله ممكن يكون الألف جنيه دي هي كل ما يملك. طب أهلي واكلوا إيه؟ أولادي يأكلوا إيه وإذا كان حد منهم مريض يجيب الدواء منين يروح بقى يشحك أشوف بقى لما فعل الفعل صار أسيرا له ما يدارش يرجع مرة تانية وقول أنا آسف أنا كنت غلطان أنا سخنت على الفضل كده هاتل ألف جنيه يبقى إذا الإنسان العاقل قبل أن يتكلم ينظر أو قبل أن يفعل بينظر في الإيه؟ ينظر العواقب أيفعل أم لا إنما إنسان السفي أو لسان الأحمق الذي يتكلم ولا ينظر إلى العواقب قال سلمة ابن دينار وأنا الحقيقة يعني هقول دي آخر أو هقول كلمتين لسلمة ابن دينار ويمكن إن شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى جمعاني بكم في المرة الماضية ممكن نقول بعض الكلام الجميل لسلمة ابن دينار ونعلق عليه يقول سلمة لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك أجرا لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا ده برضو شوف فواصلة كل كلمة برضو بيستند فيها سلمة ابن دينار واخدها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى من كلام الله عز وجل قبل ذلك أو من كلام العرب الحكماء وكانت الحكمه فاشية فيه لي لأن العلم حاكم العلم برب البني آدم لو تعلم حقا وأثر فيه العلم لا تبغي على من فوقك والبغي هنا هو إساءة الادب هو إساءة الأدب أن يكون عندك معلومة أو أنك أنت لا تقدر حجم العالم الذي أمامك فتقوم تبادر وتتكلم قبل أن يتكلم يعني أنا لا أنسى لما كنت مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سنة 1410 وهي أول سنة حججت فيها وهي آخر سنة حج الشيخ رحمه الله تعالى فيها وكنت معه في السيارة من مدينة جدة إلى مكة. وكنت بقى ايه يعني يعني استأذنت إخواني في السيارة. طبعا استأذنت الشيخ قبل قبل إخواني إن أنا يعني أتفرد بالأسئلة. لأنني عندي أسئلة كثيرة ومحتاج وكده. كنت بسجل يعني. الشيخ راكب في الأمام بجانب السائق وأنا راكب خلف الشيخ مباشرة. ومعي أخوان آخران. فأمل ليه السائق بيقول لي الشيخ إيه بقول لي يا شيخ هو مش الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن لبس خاتم الحديد فشيخ قال له نعم قال له على كده يا شيخ يبقى لبس ساعة حرام طبعا حرام يا شيخ مش كده يا شيخ برضه حرام طب ده بيسأل طب بيجاوب ليه قام الشيخ الألباني قال إيه قال لقد أخذتم أماكننا وأخذنا أماكنكم ما هو أخذتم أماكننا يعني أنت بدنا من يعني أنت بتسأل كان المفترض أنك أنت تستنى لما جاوبك لكن ده بيسأل منه فيه يسأل والإجابة بعاه يعني إبقى أنت بتسأل الشيخ لي بقى فالشيخ بيقول له بقول له خلاص يعني أخذتم أماكننا وأخذنا أماكنكم بين احنا الجهال وانتو العلماء فالسائق برضو ما فهمش القص فأنا يعني عمال عايز أشرح للسائق يعني مراد الشيخ من الكلام فقال لي اسكت فسكت فلما نزلت سالت الشيخ رحمه الله قلت له يا شيخنا انت قلت لي اسكت ليه قلتي ليه قلت لي اسكت قال لان ما ينفعش كلام يعني طالما ما فهمهاش من اولها كده لما الشيخ قال له الكلمتين دول طالما ما فهمهاش خلاص سيبه المساله دي بتبقى عايزه ايه ملاحظه فقد يكون من سوء الأدب بل هو من سوء الأدب عند أهل العلم الذين يكتبون في باب التربية أن يكون في المجلس من هو أعلم فيتصدى المفضول للإجابة مع وجود الفاضل ده انا عايز أقول لك حاجة كمان ده العلماء يقولون ليس من الأدب أن يفتي المفضول مع وجود الفاضل في البلد مش في المجلس لأ المجلس ده حاجة ثانية ده إساية أدب قطعا ده لو واحد فاضل موجود في البلد العلماء بيقولوا يعني يبقى ينبغي أن يحيل المفضول إلى الفاضل أخذوا الف... القصة دي منين بقى أو إيه دليل المسألة دي دليلها ما رواه الإمام الدارمي في مقدمة سننه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل المسجد فوجد جماعة وقد تحلقوا وبين أيديهم حصى وواحد يقول لهم سبحوا مئة كل واحد يأخذ من الايه من كوم الحصى ده ويعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله لحد 100 كبروا 100 يقول يعد تكبير الله اكبر الله اكبر يعد الايه هللوا 100 يهللون 100 ابو موسى الأشعري لما دخل وشاف المنظر ده قام بعضه ورايح ليه عبد المسعود هم الاثنين كانوا في الكوفه فلما راح لبيت ابن مسعود لقى التلمزة قاعدين على الباب والباب مأفول فقال أما خرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود قالوا بعد فجلس معه حتى خرج ابن مسعود قال فاكتنفنا اكتنفنا يعني اتحوطنا حولي يعني فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى الحمد لله إلا خيرا قال ماذا رأيت قال إن عشت فستراه رأيت قوما حلقا حلقا وبين أيديهم حصى يقول واحد منهم كبروا معه فيعدون التكبير يكبرون معه زي السبح اليومين دول كده هللوا مئة يهللون مئة كبروا مئة احمدوا الى اخره فقال له عبد الله المسعود يا ابا موسى هل لا انكرت عليهم فقال له انتظار امرك او انتظار رايك هو ده الشاهد من الموضوع اللي بيقول لك ايه اللي بيقول لك يقبح بالمفضول ان يفتي مع وجود الفاضل في البلد قال انتظار أمرك أو قال انتظار رأيك إلى آخر القصة اللي هي المعروفة في هذا الباب فيوم يقول لك بقى إيه إن, إنك إن الإنسان إذا كان رجلا فاضلا يوم يعرف حق من فوقه ويعرف أيضا حق من تحته ولا يبغي على من هو مثله وإن شاء الله الكلام بقى له تتمه في المرة الماضية ومعنا ربع ساعة ناخد بعض الايه؟ ناخد بعض الأسئلة مم. عندك, أسئ... عندك ال... الاتصالات جاهزة طيب يلا نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته زيكا شيخانا الله في الله. أحبك الله ليه سؤالين عند حضرتك نعم. أول سؤال تدعو لي بالصبر والتثبيت السؤال الثاني ما المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله وآدم على صورته مم. جزاكم الله خير بارك الله نعم نعم السلام عليكم وعلى الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم الله يحفظك عندي ثلاثة فئلة بخصوص رمضان يعني كانوا مش مشاكل يعني مم. السؤال الأول بخصوص الرؤية مم يعني إذا أفت المفتي برويذ رمضان بخلاف البلد السعودية م. هناك من يعرض ويفطر مع بلد الحرام م. فهل المفروض أن يفتر في نفس البلد هي مصر أم يفتر مع بلد الله الحرام لا. والسؤال الثاني بخصوص صلاة التراويح كان بعض المساجد كانت بتوتر برقة وثلاثة وخمسة وسبعة ويقولوا انه كده هيئة سنة مم. ففي البعض ما يعرفش فقال لا مفيش حاجة اسمها خمسة وسبعة عمرين ما شفنا كده فيريد توضح لنا الامر ده طيب. الحاجة الاخيرة نفس الزكاة زكاة الفطر في رمضان مم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هي حبوب مم. الناس بتقول لا اولا ان هي فلوس ويعني بيقولوا انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتم عالم بمورتو وياكم في يوم او لا شك بارك الله فيك نعم نعم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم عليكم السلام نعم تفضل انا لو سمحت لو أنا سمحت يا شيخنا الاستاذ اسال حضرتك سؤال تفضل قول هو أو... اخويا انا قايل لي اسال حضرتك على حاجه ماشي هل النت إن حرام هل النت إن حرام نعم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بحضرتك عز الله عزة الله, الله يحفظك ونفع بك إن شاء الله ازيك الله وطول الله في عمرك وجزاك من عملك الله, الله يحفظك شغلنا قليل بعدين حضرتك تيجي سؤال نعم ليه ابنك في المطارد لحط السياره نعم مين ليه يا ابنه اتعرضت حادث سياره والأخ والرخ طرق وهرب وبعد ما طرق وهرب اا رحت لقيت الشرطه عملت لي محضر فبعد كده جه بعد حوالي اسبوع طب المحضر مش محضر وعلاجها تطول ده بعد اسبوع تقول علاجها اا عوض على الله في حطه لها شاء الله عز وجل يبيض ام السلامه ادزين لك على المحضر باذن الله تعالى اه فرب بعد كده الشيخ لحد النهارده ما خش لسه جه بعد ثلاثة شهور ك كسين فاكوا وجايين بيقول ايه؟ قابلني كسين فاكوا وجايين والبنت عامل ايه مش عامل ايه؟ تبقى ذاق الله وقير فانا رب يعني عاوز يعني الكلسان ساقل حقه فيهم لين طبعا يعني اهملت البنت وما ساعدش فيها حتى ولا بسسروا الحسب اه فاعز اعرف رأي فضلكه في مرورة نعم طيب حاضر طيب ماشي طيب اعتقد اللي... طيب ماشي نعم معناته هذا الحجاب بس سؤال. دلوقتي أنا يعني الحمد لله ربنا أكرمني وكذا وبدأت أن أنا أصلي ويعني الحمد لله ربنا. يعني بس مش يعني مش برتدين بالحجاب إن هو إن اللي هو مفروضه لأن أنا عارفه أن هو مفروض أن أنا أرتدين به. يعني بدأت واحدة واحدة أن أنا غير في ليتي بس هل أنا حرام علينا أن أنا ألبس مرة واحدة اللي هو اللي المفروض بقى ألبسه النقاب أو كده أو الحجاب ده؟ أنت لبسه و... إيه يعني لبسه بشكله؟ يعني كنت ألبس بنطلونات بدأت ألبس جيوبات وكده و. والحمد لله رب العالمين بس برضه انا خايفة يعني انا مش عارفة وكمان والدي والدي هم مش معطردين ان انا ألبسه بس اه طب وانت انت باللافس على راسك ايه اه تقترح عادية يعني عادي بس تغطي شعري واللافة العادية اللي هي اي حد بيربس عادي اه فانا لم بس احيانا بضطر ان انا ألبس مثلا بانطلون او كده بس بس انا ببقى رفضة ده يعني بس ببقى مضطر ان انا ألبسه مضطر لايه يعني مثلا متعرفة يعني بتبقى ظروف مثلا لا البسي ده متعرف هو ده اضطرار برضه طيب شكرا طيب ماشي. ماشي. طيب. طيب دلوقتي يعني الأخ اللي بيسأل بقى ايه الحديث خلق الله آدم على صورته إيه المقصود بالإيه؟ إيه المقصود بهذا الحديث طبعا في يعني هناك قولان للسلف في هذه المسألة القول الأول قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أن, أن الهاء في صورته تعود على الله تبارك وتعالى والمسألة دي بتعامل معاملة سائر الصفات صفات الله تبارك وتعالى المذهب التاني بأنه خزيمة رحمه الله كما يعني أثبته أثبته في كتاب التوحيد وجعل الضمير يعود على المضروب يعود على آدم إن الله خلق آدم على صورته طبعا الحديث لوئي لبداية إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته أي على صورة المضروب فكأنك إذا ضربت هذا الإنسان على وجه فكأنك ضربت آدم الذي صوره الله تبارك وتعالى بيده فده كلام ابن خزيم رحمه الله وضعف الحديث المفسر لقول الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى اللي هو إيه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ضعفه وأبدله علالا حديثية وهو الحديث فعلا يضعف من جهة الصناعة الحديثية يضعف ولكن كما قلت إن أكثر أهل العلم على القول الأول وهو قول إمام أحمد بل إن الإمام أحمد رحمه الله قال إن من أعاد الضميرة على آدم فهو جهمي هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله عليه بالنسبة للأخباء اللي بيسأل عن فتاو رمضان مسألة اتحاد المطالع واختلاف المطالع الذي يعتقد في هذه المسألة أن اتحاد المطالع هو الأقوى دليلا وهو أنه إذا رؤي الهلال في بلد تشترك معنا في جزء من الليل فإنه يجب علينا أن نصوم مع هذا البلد وده القول الذي عليه أكثر أهل العلم والدليل ينصره القول الثاني أن لكل بلد مطلعها الخاص لكن أنا الحقيقة أذهب إلى ما اختاره شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى وهو أن نصوم مع أهل البلد أن نصوم مع أهل البلد حتى لا تزداد هوة الخلاف ما بين أبناء البلد الواحد وأن لنا مندوحة ويجوز الأخذ بالرأي المفضولي وترك الرأي المرجوح وترك الرأي الراجح اتقاء الفتنة يعني إذا كان يحصل فتنة يجوز لنا أن نأخذ بالرأي المرجوح وليس معنا الرأي المرجوح الذي لا وجه له في الدليل لا المرجوح يعني له وجه في الدليل وإن كان أقل رجحانا من الوجه الآخر فيجوز في هذه الحالة أن يتبنى المرء الأخذ بالرأي المرجوح اتقاء الفتنة ودليل هذه المسألة ما رواه أبو داود في سننه والحديث في الصحيحين بدون الزيادة التي هي محل الشاهد عندي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى في أيام الحج شطرا من خلافته ركعتين ركعتين ثم إنه أتم في آخر خلافته الصلاة في منى يعني بدل مكان بصلي بدل مكان بصلي بدل مكان بيصلي صلى اربعا فروج ابن مسعود في هذا وقالوا إن عثمان أتم إن عثمان أتم قال ابن مسعود واسترجع قال إن الله هنا رجعون يعني مش عقبه الذي فعله عثمان رضي الله عنه فلما أقيمت الصلاة صل ابن مسعود ركعتين خلف عثمان برغم أنه معطرد فقيل لابن مسعود لابن مسعود في ذلك ان كنت معترض عليه ومع ذلك صليت خلفه فقال ليت لي منها ركعتان متقبلتان الخلاف شر الخلاف شر يبقى إذن فعل عثمان رضي الله عنه كان مرجوحا عند ابن مسعود بدليل أن حلقه لا استرجع والراجح ما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر بل وعثمان صدرا من خلافته ومع ذلك فترك ابن مسعود هذا الراجح وفعل المرجوح درءا للفتن وعلل ذلك بقوله الخلاف شر لكن من رأى أن يفطر خلف البلد التي رأت الهلال قبلنا فلا جناح عليه في ذلك بشرط ألا يستعلن بشرط ألا يستعل لا سيما في اليوم الأخير اللي ممكن يكون فيه الفطر في هذا البلد التي رأت الهلال قبلنا وعليه بعد ذلك أن يخرج مع الناس ليصلي العيد مع أهل البلد والله أعلم بالنسبة للترويح طبعا هو الصحيح في هذه المسألة والذي أعتقدوا أن الترويح ليس لها عدد ثابت في الركعات وإن كان الأفضل أن يقتصر المرء على ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن زاد عن ذلك فلا يبدع لا يبدع أنا أقول الأفضل الالتزام أن يلتزم المرء بإحدى عشرة ركعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن إن زاد كما هو مذهب أغلب أهل العلم لأنهم يرون أن الترويح من جملة قيام الليل فلا بأس بذلك وطبعا هو إذا زاد يمكن أن يجعل الوتر أكثر من ركعة يعني الأخ اللي هم الجماعة اللي بيقولوا ما شفناش الوتر لخمس ركعات ولا لا الوتر أكثر من ذلك بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي البيتر أكثر من ذلك لكن لا يتأتى هذا عادة إلا إذا زود الإنسان في عدد الركعات أما بالنسبة لزكاة الفطر فالصحيح الراجح عند أكثر العلماء عند أصحاب المذايب الثلاثة عند مالك والشافعي وأحمد أنها تخرج من قوت أهل البلد من قوت أهل البلد وهم يرون أن من أخرج مالا لا يجزئه ذلك يجب عليه أن يعيد إخراج زكاة الفطر مرة أخرى وكان الصحابة أصحاب أموال كان معهم فلوس الصحابة مش ما كانش معهم زي ما بعض الناس بيدعي أنه ما كانش معهم فلوس عشان كده قال لهم أخرجوا من أكثر البلاء لا كان معهم مال ومع ذلك ما ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمرهم بإخراج المال إنما كما قال ابن عمر في الحديث المعروف فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطري على كل حر وعبد صغير وكبير ذكر وأنثى من المسلمين صاعا من تبرق أو صاعا من شعير يبقى أنت إذا ما كانش لم تكن صاحب زرع مش لازم تكون صاحب زرع عشان تزرع شعير وتطلع لكن أنت تشتري بهذا المال تشتري به الزكوات تشتري به من مطعم أهل البلد ثم تخرجه بعد ظهور هلال العيد بعد ظهور هلال العيد والصحيح أن من أخرج زكاة الفطر في أول رمضان أو قبل العيد بيومين على الأقل طبعا يومين ذو بتاع البخاري العلماء حملوها على انه بيخزن الحبوب حتى يظهر هلال العيد فيبتدي الإخراج فالصحيح إخراج زكاة الفطر بعد ظهور هلال العيد أما من أخرج قبل ذلك فلا تجزي هذه الزكاة ويلزمه أن يخرج زكاة الفطر مرة أخرى أما بقى الاحتجاج بمسألة أن تخرجها مالا والكلام ده بأنتم أعلموا بأمور دنياكم فنقول ان زكاة الفطر ليست من الدنيا إيه اللي داخل الدنيا بزكاة الفطر لهذه عبادة مشروع وعبادة مشروع وفيها نص كما ذكرته لكم بالنسبة لي الأخ اللي هو يعني ابنته تعرض لحادث السيارة أنا عايز أقول له يعني كان إذا جاء الرجل واعترف كان يجوز لك أن تأخذ منه نفقات علاج البنت الناس يقول لك لا ما تخدش العوض ومش العوض لا خد العوض ايه الاشكال اللي منك تاخد العوض اللي لو الناس بيسموه العوض يعني فيش اي مشكله عليك انك انت تاخده من اتلف شيئا فعليه اصلاحه لكن يعني إن الله عز وجل يعني انجا البنت والحمد لله قامت سليمه والكلام ده فانا يعني اندبك الى العفو والله عز وجل يقول عبدي اسمح يسمح لك والجزاء من جنس العمل ربما أنت تتعرض لشيء من هذا، فتجد برضو الناس الذين ظلمتهم اللحاجة برضو يعفون عنك، ومن قدم شيئا من الخير فإن هو ينتظره. ولا ما تبصش بقى لإن هو بقى يعني جاب كيسين فاكهة وبتع وتبتعتبيها قلياطة يعني، ان يعمل العمل للفظيعة دي وروح يجيب لي ثلاثة كيلو برتواان ولا خمسة كيلو عند وبتع والكلام ده كأنك أنت محتاج لحاجة زي كده. معلش ليش؟ أنت عارف في بعض الناس برضو ما عندهم شهادة زوق الرفيعة، يعني أنت لا تدري يمكن هو كده. أو إن دي إمكانته أو إنه هو ظن إنه هو عمل كده زي ما بروح لخته ولا حاجة بكيلو عنب ولا خمسة كيلو عنب ظن إنه لما يجيلك برضه هيبقى بعمل عمل بطولي يعني وكده فأنا أرى إنك أنت إيه تحمد الله عز وجل على سلامة البنت وتعفو لعل الله عز وجل أن يعفو عن أما الأخ بقى اللي تصلت أخيرا بتقول إنها يعني بدأت تلتزم بالصلاة وبدأت تلتزم يعني بالحجاب ولكن عملها يمشي على مهلها يعني بتلبس بانطلون ساعات لما تضطر ما فيش حاسمة ضرورة الإضطرار ده معناها أنها هيكربجوها وهيعلقوها وحتى لو عملوا هذا الكلام لا يحل لها أن تخرج إلا بدرع وخمار الدرع اللي هو الجلباب مسألة الجيبات والكلام دهوت ده لا لازم الإنسان المؤمنة المسلمة لابد أن تتجلب وتنظر إلى مرضات ربها واعرفي ان أنت في السنوات اللي فاتت فرطت كثيرا يبقى ما ينفعش إن انا أخذ نفسي على مهلك الممكن الموت يدركك وتموتين ماذا تقولين لربك قد أمهلك الله عز وجل وردك إلى دينه ردا جميلا بأن أنت بتصلي إيه المشكلة أنك تلتزم هذا الالتزام الكامل لعل الله عز وجل بإقبالك وندمك وصحة الندم صحة الندم دي علامتها أن يترك المرء كل ما كان أفعله من المخالفات قبل الندم فأنا مش متصور ان واحدة فعلا ندمت وتأثمت من ماضيها ومن عدم التزامها ممكن تمشي الهوينة على مهلها خالص بهذه الطريقة دي يبقى إذن التوبة ليست توبة صحيحة التوبة كده توبة معلولة فإذا أقبلت على ربك سبحانه وتعالى بالجدية المطلوبة لعل الله عز وجل يمحو ما سبق وقد, جاء وقد سأل الفضيل ابن عياض رحمه الله رجلا قال كم مضى من عمرك قال مضى ستون عاما فقال له الفضيل أنت منذ ستين سنة وأنت سائر إلى الله عز وجل كأن الرجل فوجئ قال يا أبا علي انا لله ما العمل يا أبا علي قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير اليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين